السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغرمي أمين أفضل الصلاة وأسم التسليم أيها الأحبة الكرام يقول الناس بعضهم لبعض دائما يا أخي خلي عندك ذوق أو قد يقول البعض للآخر يا أخي سبحان الله كلك ذوق هل الذوق في الشريعة له أصل هل جاءت النصوص الشرعية تأمر أن يكون عند الإنسان ذوق ما هو الذوق أصلا عندما تريد أن تصلي ما هو الذوق عندما تتعامل مع أهلك ما هو الذوق عندما تذهب إلى المسجد ما هو الذوق عندما تدخل على الطبيب هل هذا الذوق أعني التعامل الحسن والخجل والحياء واحترام الآخرين هل هو اللطف وحسن التأثي مع الآخرين هل هذا موجود في الشريعة وذلت عليه النصوص الشرعية لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزلنا السيدنا فإن الملائكة ستتأذى مما يتأذى منه المصلون النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول يا جماعة ليأكل منكم ثوم أو بصل يخلي عنده ذوق ينظر السمه من الرائحة أو يأكله بعد الصلاة أما إذا أكله قبل الصلاة مضطرا لا يصلي معنا حتى لا يؤذن برائحته لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي بماذا تأمرنا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني خلي عندك ذوق إذا تصدقت إذا أعطيت الفقيرة ريالا او ريالين او عشرة ريالات لا تبدأ تقول له لا, لا أريدني أراك بعد اليوم فاهم بعدين عشرة ريال هذه لا تذهب تشتري بها حلويات وعطيرات احفظها اذهب بها لأولادك يخي خلي عندك ذوق لا تبطلوا صدقاتكم بالمن يا أخي احترمني وقل لي كلمة حلوة ولا تهني كما قال الله جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى يعني الزوق أحسن من الصدقة يا أخي احترمني ولا تتصدق علي ما هو الزوق كيف تعامل الزوج مع زوجته بذوق كيف تعامل المدرس مع طلابه بذوق كيف تعامل الطبيب مع المراجعين بذوق كيف نتعامل نحن مع بعض بذوق ما هي النصوص الشرعية في هذا نقف على هذا كله بإذن الله تعالى في حلقتنا هذه فيسعدني أن تبقوا معنا أيها الأحبة الكرام كلمة ذوق ربما ليس لها أصل يعني بهذا المعنى الذي يستعمله الناس في اللغة لكنها تعني عند الناس عندما يقول واحدة ثانية يخي كل ذوق او خلي عندك ذوق تعني اللطف التعامل الرفق نوع من العاطسة عند, عند تعامل الانسان مع الاخر ونوع من الاحترام لهم الشريعة جاءت في كثير من نصوصها باحترام ذوق الاخرين وعدم الاعتداء على خصوصياتهم ان لا يكون الانسان ثقينا عندما يتعاملوا معهم خذ مثلا في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر عند الصلاة في المسجد أن يلبس الإنسان أحسن شيئا والله صلى الله عليه يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد امر ان الواحد يتزين عندما يخرج إلى المسجد مع أنه في المسجد رب العالمين سينظر إليه وأيضا بعد ذلك الناس سينظرون إليه فالله تعالى يريدك يكون عندك ذوق لما تطلع للناس في المسجد الناس يرونك بصورة حسنة قال من أكلتهم من أبصلا فليعتزلنا حتى مات تؤذي الناس برائحتك أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ودخل رجل إلى المسجد وجعل يتخطر رقاب وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فقد آذيت وآنيت يعني يا أخي خلي عندك ذوق ولا تأتي للناس اللي جايين مبكرين عنك لا تأتي وتتخطر رقابهم خلي عندك ذوق يا أخي واجلس في الخلف هذا أيضا يا جماعة من يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الناس يحترمون يحترم الآخرين عندما يتعامل معهم في الزكاة أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن تعطى الزكاة للفقير خفية لأن هذا من الذوق حتى ما أحرجه قال عليه الصلاة والسلام ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حرصا من عليه الصلاة والسلام أن يكون واحد عنده شوية زوق لما يتصدق أنه ما أحرج الفقير يعني هو فقير مسكين وأعطيه بخفية او اضع في ضرف مثلا واضخلت تحت بابي منزلة او نحو ذلك في الحج يقول الله تعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه وقال في اية اخرى فلا رفت ولا فسوق ولا جدالة في الحج لاحظ في الحج ما قال الله تعالى فلا ترك للمبيت, للمبيت المزدلفة او فلا ترك للوقوف بعرفه او فلا ترك لرمي الجمرات لا ترك الاحكام الشرعية الفقهية البحتة وتكلم الله تعالى عن الاخلاق واللص في التعامل قال فلا رفتا لا تتكلم بكلام بذيء مع الآخرين متعلق بالجماع ونحوه وقال ولا فسوق ولا جدال مثل لو أنت في الحج الآن جاء واحد قال لك يا أخي قم من مكاني يا أخي ليس مكانك ألا مكاني يا أخي خلي عندك ذوق يا أخي احنا نحو بجادر نحترمنا يا أخي ونحترمك ونحو ذلك كذلك أنب عليه الصلاة والسلام كان عنده ذوق معنا يعني مثلا كان عليه الصلاة والسلام يشط عليه أن يوجد منه الريح إذا كان ريح مهو طيب يشق عليه أن الناس يجدونه منه يعني إما رائحة عرق او نحوه يقول أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقضل عنده ذوق يدري ان الناس سيشمونه ويقربون منه ويشمونه فيريد صلى الله عليه وسلم أنه يكون عنده ذوق بل إنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السوم والبصل يعني لماذا لا تأكله أحرامه قال لا كله يقول كل للصحابي قال وانت يا رسول الله لماذا لا تأكله فإشقال قال إني أناجي من لا تناجي انا يأتي جبريل يكلمني مني إليه مباشرة فأنا من زوقي إني ما ودي يا أخي يعني, يعني ما ودي أؤديه في رائحة الثوم يخي مع أن جبريل ملك الملائكة وهو يعني عبد لله تعالى غصبا عنه يطيع الله ويأتي يبلغ الأمر ومع ذلك إني معنى صلى الله يقول لا أنا مور يعني إني أؤدي جبريل سئلة عائشة بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ وإذا دخل بيته ماذا قالت؟ كان يبدأ بيش؟ باستواك يبدأ بس يتسوك يطيب رائحة سمه ويدخل ليش؟ ذوق مثل لو واحد الآن لو دخل على امرأته فرضا وبعدين خرجت إليه المرأة وهي رائحتها سيئة يقول يا ابنت الناس خلي عندك ذوق انا جاي من العمال واحد يبغي شمرحة طيبة يخلي عندك ذوق او مثلا لو رأاها لبست لبسا مملخ بطن وكذا ولبس أكبر وأصفر وأحمر ومجمعة والشعر غير مشط يقولها يا بنت الناس خلي عندك ذوق البس لبس جميل ونحو ذاري كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يدخل بيته صار عنده ذوق يعلم أنه سيتحدث مع أهله فيريد أن يطيب رائحة ثم قبل أن يدخل شوف يا أخي يعني حرصه صلى الله عليه وسلم على, على الذوق بل إنه عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة الذوق في أشياء كثيرة يعني يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لأ أن ينظر في كتاب أخيه إلا بإذنه يعني أفرض أنا الآن معي رسالة وصلتني مثلا أو عندي في جوالي مثلا كم رسالة شرعا ما يجوز أن تأتي تنظر أشياء خاصة إلا إذا استأذنت مني ليش ذوق مثل مثلا لو جئت عنه وخد جوالي وقل والله بعد برحمن بدخل إلى الفيديو بشوف الصور اللي عندك وقل يا خل عندك ذوق يا أخي و... واستأذن مني قبل ليس الناس يقول بعضهم بعض ذلك يقول خل أنك ذوق يا أخي أو مثلا واحد أقبل وبدأ يطل على أخي خل أنك ذوق يا أخي وأخبرني استأدم مني لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن ينظر في كتاب أخي إلا بإذنه بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يقول خل أنك ذوق قبل أن يعني يقع بينك وبينك الصورة ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول من نظر من خلال فتحة الباب يعني واحد الآن في بيته وجاء إنسان وفي فتحة الباب بدأ ينظر إليه اي وهو ليس بيته هذا ما عنده ذوق صراحه الاصل يقول عليه الصراط المستقيم فلو فقع عينه لكانت هدرا اسمعنا هدر يعني ما, ما له يعني ما ولا يقتط منها <تصفيق> الى لو جاء القاضي يا جماعه انا فقع فلان عيني وجاء عند القاضي فقال القاضي ما له فقعت عينه قال الشيخ لان ما عنده ذوق قال كيف ما عنده ذوق قال الشيخ سمعني اضحك مع زوجتي في فيناء المنزل في الحوش وجاء بده يقل علينا فأنا كان بيدي عود و... وعقبته وغبتت به عينه فهنا لا دية له ولا يفصله قول الله تعالى العين بالعين هنا ما تنطبق وليس له دية يا من حسن إسلام المرض فركه ما لعين حسنت هذا لكن بعض الناس ما يعمل بالحديث <تصفيق> يعني مثلا يفتش... قضية تفتش الجوال هذه من تشارها مرة مثلا يدرك بالسيارة فتش الدرج إذا دخل البيت بدأ يلتف سمين ويسار والله غير غيره. <تصفيق> والله لو الناس فعلا يا أخي طبقوا مسألة الذوق واحترموا بعض لكان خيرا لكم أذكر مرة ألقيت محاضرة في إحدى المدن وعملوا لي الأخوة في مكتب الدعوة والإرشاد عملوا لي وليمة وجمعوا فيها أكثر الناس في البلد يعني لأجل ألقي عليهم يعني كلمة بعد العشاء وكذا ونتعارف لاحظ انا داخل الان موجود بجانبي قاضي وهنا قاضي وهنا كاتب عدل وائمة الجوامع المسجد المكان له يعني وزنه واحد قال يا شيخ محمد انا عندي سؤال قلت تفضل فتوقع سؤاله ما سؤال فقهي شو قله الذوق يا ليت سال سؤال فقهي يا ليت قال يا شيخ, يا ليت قال يا شيخ انا صلىت لقيت اكتشفت غير طهاره سجدت سهو قال قال يا شيخ محمد انت الان ما اليوم لقيت محاضره عندنا اضمن الاسبوع الجاي انا قرات موقعك عندك محاضره في جده قلت له اي نعم قالوا الاسبوع الماضي كنت في الدمام بعد قلت له قال سبحان الله وقبل شهر كنت في الاردن عندك محاضرات قلت ايه قلت الحمد لله يعني الله يصلح ينفعوا احرجني انا ما ماذا يريد انت قال لي انا طبعا افكر طيب ايش يبغى فقال لي يا شيخ الان سفراتك هذه كلها على حسابك كل ولا حساب الحكومه <تصفيق> إيش هذا, هذا هذا هذا مصطفى الفقهي بحث هذا <تصفيق> لا هذا مصطلح يعني ما له تعريف في اي هذا ليس له جواب تمون الميانه إيه يا اخي يعني السؤال الان انت ماذا تستفيد انا اسافر على حسابي حساب ابي حساب ابي حساب الحكومه حساب ابي فعلا ما دخل عندك ضاق طبعا انا اجب جوابا يعني دبلوماسي سحبت نفسي اذبا معه ولا مثل هذا لا يتقدم معه فرحت سبارك الله فيك وكملت كلامي طلع برا هذا اللي بتكلمك ايوه طلع لي برا بعض الناس ليس عندها ذوق حقيقه وعندي عدد من الامثله واكع لهم اذكر لكم ولكم اي ولا بعد هذا فصل التقدير فترت اذهب بعيدا تحب المكانك يا اخي ان الجميع مسافرون من الجميع مسافرون من الجميع مسافرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مساكرون إن الجميع الإنسان إذا كان عنده ذوق بلا شك أن الناس يحترمونه وهو يؤجر على ذلك يقولون ان رجلا من بني مرة جلس إلى مالك بن أسماء مالك بن أسماء عالم من العلماء يقولون جلس عنده في الظهر خلا عندك توقي يا أخي الظهر الواحد يريد يرساح يا نار يقول فأطال الجلوس عنده وأحرج العالم مالك بن أسماء أحرج أنه يقول له اطلع جلس و... فأنت حيانا لما إنسان يطين الجلوس عندك لأجل انك تمشيه ماذا تفعل تسكت ما تتولف تت... عشان هو يعني يقول الله في أمان لو يمشي فهذا جلس يبحث عن سواليف ومرة سوينا كده ويقول لا سبحان الله لا والله عجيبا ثم قال ذلك الرجل لما انتهى السواليف فقال يا مالك هل تدري كم قتلنا منكم في الجاهلية مرة. فقال له مالك من أسماء لا لكني أدري كم قتل من قتلتم مننا قتلت من في الإسلام قال من, من قتلنا؟ قال قتلتني يا أخي <تصفيق> عندي خل عندك ذوق يا أخي الواحد نصل الظهر وراجع البيت بيتغدى وبيرتاح ونجلس لي في بيتي دام. يقول الشافعي والله ما جلس عندي ثقيل قط إلا شعرت أن الناحية التي هو فيها اقم من الناحيه الاخرى <تصفيق> <تصفيق> مثل ما قال يعني... كل الثقيل ابن الثقيل ابن الثقيله لقد غاطت لقد ثقلت من ثقلائك الارض الثقيله <تصفيق> يعني بعض الناس مشكله انا بذكر لكم مظاهر لقله الذوق عند الناس ثم عاد استمع اليكم اكيد انكم انتم ادرى مني يعني اكثر مخالطه ربما احيانا يعني بعض الناس لما ياتي الى مواقف السيارات في مستشفى او عند شركه او نحوها ياتي ويقف ياخذ موقف حق سيارته بيت حق سياره واحده صح؟ صحيح طيب والله يا اخي لما احيانا اذهب باقف في المطار واتي عند مكان فايده واقف في النصر لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء مثل المنافقين طيب يا اخي <تصفيق> قف يا اخي لف يمين ولا لف يساق احيانا بعض الناس الذين في شي لا يراعي عبد ممكن يسكر على السيارة احسنت هو هذا اللي جاء لان واحد سكر علي وسافرت تركت السيارة في مواقف الصحيح. والله حصل لي والله مرة ذهبنا نصلي في الحرم في مكة طلعنا من الصلاة اللي... واحنا موقفين في مواقف إلا واحد مغلق علينا احنا نبغى نطلع وهو مغلق علينا وراء نجدار وهو قدامنا إنا لله وإحنا ساكنين في ولا حط رقم ولا حط ما في رقم تلفون على سيارته وننتظره لمدة ساعة كاملة فلم يأتي عند الحرم فاضطررت أنا والصاحبين نركب سيارة ليموزين ونذهب للجدة ومن بكرة جينا نخذ السيارة يا أخي بأي ذنب قتلت خل أخي يا اخي ايش هذا دخل عندك ذوق يا اخي واعلى من في اوادن يا اخي انت سديت عليهم احيانا عدم الانضباط في الترتيب ناس مثلا ماشيين صف عند مطار عند مطعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عند كذا وعدم انظارات ياتي كذا قدامه يا اخي خل عندك ذوق يا اخي امسك الصف يا اخي معنا هذا ايضا لا بد يكون فيه دلشان كذلك دلشان مثلا واحد جاء وصرف في الصراف والناس ورائه جهاز الصرافه فتبدا ان ياتي ويصرف ويطلع الفلوس يبدأ يعد الفلوس طيب لو الفلوس ناقص يعني تتهاوش مع الصراح <تصفيق> <تصفيق> عدها يا اخي الحالة إذا عندك اعتراض روح البيت <تصفيق> وتجد أنه يمكن أحيانا يا عم تشف حتاب مختصر بعد أن يطلع ورقة الرفيج ويبدأ يعد ويتذكر هذه 500 متطرفتها والأربعة الاس هذه متراحت و... يا اخي وراك عشرة يا اخي هل عندك ذوك يا اخي وقرأها بعيدا هي مشكلة عند الناس ها عطل اللي عن ذلك لا اللي في مواقفه صارت لي رتبة فاقتي ها في الأشياءات كنت جارس الجوان طفع فيه ها هي رجل كبير السن يعني شاكل الجنبين طلب وجه دخل دخل عسيتني شوية بيضل وجه فهو بعض الناس أحيانا الذي يعني ربما يعني رح يحرج الناس لبعض الأسئلة او مثلا ينظر في في يعني, يعني في أشياءهم الخاصة او احيانا ربما يعني احيانا انت زوجتك في السيارة ما ادري اللي جنبك اللي يطل بعدين يقدم السيارة شوي يبدأ يطل عليك كلي شلي بي يا خلي عندك ذوق انا بعطيك شيء يحصل لي كثيرا احيانا في المطار يكون معي مثلا بعض بناتي او زوجتي او كذا ومعي طفلي ابو سنة شايلة معاي ومعي حقيبة اجرها معي طيب ثم يجي واحد او الشيخ العديفي السلام عليكم شو حيارك اول شي احرج زوجتي و اضطرت انها تبتعت اكي اكي و انا احط الشنطة اللي معي احيانا شنطة كمبيوتر احطها و يبدأ يسلم يقبر رأسي بعدين ما انتهى الى الان اطور معاك و يشوف البوردينج اقول يا اخي والله قال ايش اخ تتكبر علينا يا شيخ تتكبر انا لا اتكبر طيب اتصبر ايلا اطور اخوان في احد يطورنا بالجوان والله كذا في احد فيجي واحد بعدين يقول كيف اشتغل قال لا مش فيديو بحظة يا شيخ فطلحها ويبدأ ويبدأ سيد جماعة قراضة ثلاث دقائق طبعا. رح رح طبعا. وانا واقف فهو خلال هالثلاث دقائق اجتمع غيره صحيح فخل عندك ذوق يا اخي تراني وضعي لا يحتمل هذا ال... برضو احنا بشر فمشكلة الناس احيانا لا يراعون هذه المساعد صراحة تشعر انه يؤذبك اما بالنسبة لمن لسبب عدم وجود الذوق عند الناس فهو احيانا يعني كثرت استطفقل عند عفوا قلة العقل و... وإذا كان صديقا ملازما لك وقليل الزوق ما في مانع أنك تشرح له باسلوب اللطيس تقول لي فلان ترى رأ... لا يليس يا أخي أنك تسأل اله, اله لا يصلح أنك تقول كذا أما إذا كان واحد تراه مرة واحدة يعني مثل صاحبي اللي يقول لي كم تذاكر ولا غيره فهذا يحصل جواب تنتص به الغضب وتنشق لا بس يقول لك يعني أنا... أنا صديقك يعني عايب تخلي الأمور هذه ذنة ولو يبقى يا أخي أن النسان له, له خطوط تعاملوا على خطوط اعطنا السؤال خطير ولا ناطر أعطنا؟ الوقت انتهى ايضا المصور يصير لا، لي لا سؤال الحين سفرات بحساب دخلت هذا المقطع هذا مقطع ساره لكم الاخوه ايضا نعرضه لكم ثم نعلق عليه باذن الله تذينك يا سنننه ولكن فيها عابر تحجز مكانك يا أخي إن الجبيع المسافرون الراحمون يرحمهم الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عليه الصلاة والسلام الخلق عيال الله عيال الله يعني مستقرون إلى الله محتاجون إلى الله الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أرحمهم بعياله مثل ما قال الله عز جل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله يعني إن خفتم فقرا وقال سبحانه وتعالى وقال عليه الصلاة والسلام وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر وبلا شك يعني هذا الذي يشتري ألعابا لأولاده ثم يتذكر فقراء قد لا ولا ربع هذه الألعاب يفرحون بها يوم بلا شك أنه يدل على صلاح قلبه لذلك النبي صلى الله ذكر أن من عوامل الرحمة أن الله تعالى ينزل عليك رحمة أن تكون أنت رحيما بعباده الراحمون يرحمهم الرحمة إذا أردت أن الله عند مرضك ويرحمك عند مصيبتك ويرحمك عند ظلمك ويرحمك عند سجنك ويرحمك عند عند فقرك اذا اردت ان تنزل الرحمة عليك عند حاجتك فكن رحيما لعباده ايوه زي الذوق اللي بالشرع يعني مجرد هذا ايضا من الذوق حقيقة يعني أن الإنسان شو بالذوق هي يعني كلمه عامه يعني اللطف في التعامل مع الآخرين و... والأحسنة والرقي أيضا في التعامل معهم في الأخلاق فكلما كان الإنسان راقيا في مثل هذا المجال بلا شكل يكون أقرب حتى إلى الله سبحانه وتعالى والله عز جل يحب العباد يعني أصل كلما حسن تخلاق الإنسان كلما حبه الله تعالى أذكر واحد من الشباب هو يعني ما شاء الله ولد نعمه عنده يعني ملايين فوسيارة فارحة الشاهد عنده هواية تربية في القطاط ومدريش فذهب مرة بهرة له إلى مكان يبيعون قطاط وعندهم بيطري وكذا وأيضا إذا واحد بسافر وعنده ببغاء أو عند قطة أو يحفظها عندهم نعم. يعني مثل تندق أو كذا ويأتي بعد سفره سبعين ثلاثة بيأخذها الشاهد كانت في وحده جالسة واضح عليها الفقر قريبة من المحل تسأل الناس يعني ريالين ثلاثة ريال جاء صاحبنا بهرته ودخلوا وضعها تجلس عندهم يعني فترة معينة واتفق معهم على ثلاثة آلاف ريال فترة نقاها للقطرة نقاه ثم خرج فتبعته المرأة قالت يا أخي أنا عندي أيتام ويقول في نفسه لم تحدثني نفسي تصدق عليها لأني أعتقد ان أكثر هؤلاء يسألون الناس تكثرا بس يبغلون يزودون يجمعون الفلوس فهم يسألون الناس هكذا يقول فمضيت إلى سيارة قلت الله يعطيك الله يرزقك يقول فلما كنتني أصل للسيارة قالت يا أخي اعتبرني اعتبرني كلبه يا اخي اعتبرني هرة اعتبرني ببغة يا اخي يعني هي ما تدري كم دفع داخل لكن تقول على أقل هذا المال الذي تنفقه في الحيوانات نحن أولى يا اخي اللي تنفقه علينا الله سعال يقول ولقد سرمنا بني آدم فالأصل حقيقة يعني أن الإنسان ينفق غاية الانتباه لمثل هذا لما نقول الذوق لا يظن الإنسان فقط الذوق والله ابتسام لي فلانه أو لبس والله أو نحو ذلك لا كذلك الذوق أن يكون الإنسان في تعامل في رحمته بال� الذوق يا أخي وأنا لما آتي أصلي في تزيوني لصلاة يكون عندي ذوق أيضا عند صدقتي في عندي ذوق بالتربية يا أخي حتى في, حتى في الصدقة يعني لما يأتي مثلا أنا سأتصدق بقعام عندي مستعمل ما أش أحمل كذا وأطلع الفقير أقول خذ وهو ملخبط خل عندي ذوق يا أخي خذ الملعقة رتب الطعام أدخل هناك رويه سخنه ثم أخرجه إليه حتى في طريقة صدقتي لا أتصدق عليك كأني ولقيه إلى خلي عندك ذوق في هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدر يحسنها إلا هو يصرف عن نفسيها أنتم أيضا أيها الأحب الكرام أنا متأكد أنكم كلكم ذوق وأسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم هدى وتوفيق إلى لقاءنا آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسابرون مسابرون على